وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعلم أيها المسترشد أن الكبر من أعظم الذنوب عند الله عز وجل وأمنعها من كل خير كما قال تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والمتكبر من أعداء الله عز وجل على الحقيقة لما يقع فيه من ذنوب عظيمة متتابعة وهو جاهل أحمق غر رأسه وأبوه إبليسه عليه لعائن الله عز وجل وإذا عرف الإنسان أصله زال عنه الكبر وإذا غفل عن هذه الحقيقة وقع فيما وقع فيه شيخه من الإباء والاستكبار عن أمر الله عز وجل وذلك أن المرأة لا يستنكف مما لا بد منه، لا يستنكف المر مما لا بد منه، وهكذا أنت ترى جريان الليل والنهار وتعاقب الفصول، فالناس لا يستنكفون من حرارة الصيف ولا برودة الشتاء. فهذا أمر ملازم لا ينفك الناس عنه ولا ينفك عنهم وإنما الرجل الذي امتلأ كبرا لا يرى إلا فضائل نفسه وهو لو عرف حقيقته لتطامن هذا الكبر وكان هذا مساعدا له أن يتواضع وأن يقبل نصح الناس له فأعظم الناس كبرا أعظمهم نفورا من النصح والمناصحة فالله عز وجل بحكمته وعزته خلق ابن آدم خلقا يستلزم وقوع ما وقع منه فلا يخرج المرء عن الغفلة وعن الشهوة وعن الغضب كما قال شيخ الإسلامي ابن القيم رحمة الله عليه والعبد لو احترز ما احترز فلا بد له من غفلة وشهوة وغضب لا بد حينئذ لا يستنكف المرء عن المناصحة لأن وقوع المعاصي منه أمر ملازم لطبعه فلا يقتضي نقصا في الجملة وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو يطيف به أن يدور حوله فلما راه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك خلق خلقا لا يتمالك لأن الأجوف ضعيف بخلاف المصمت فهذا أصل ابن آدم أنه لا يتمالك عن الشهوات فهي ملازمة له وقال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا قال طووس ومقاتل لا يصبر عن النساء وقال مجاهد يتبعون الشهوات وقال الحسن خلق من ماء مهين أي هذا ضعفه وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى فقال ابن الخيم رحمة الله عليه والصواب أن ضعفه يعم ما تقدم فهو ضعيف البنية ضعيف العزم ضعيف الصبر ضعيف الإرادة أضعف شيء ابن آدم والآفات إلى هذا الضعيف أسرع من السيل إلى منحدر، فهذا أصل المر. حين إذن إذا عُتِب المرء بارتكاب معصية معينة، لماذا يستنكب ويدافع عن نفسه ولو كذب، وهذا أن يقول فعل، وهذا بخلاف المجاهمة. الذي جاء في حق صاحبها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي معافا إلا المجاهرين المجاهر هو الذي ينطق بالمعصية ابتداء على سبيل الاستهتار بها والفخر يرتكب المعصية فيستره الله عز وجل فيقول فعلت كذا وكذا بخلاف من قامت الدلائل على وقوعه في المخالفة فإذا نصح وعوتب وقيل له تب وأقصر وراجع ألف وشرق بريقه وسمخ بألفه وقال ما فعل وظل يراوغ ويدور هذا مستكبر جاهل لا يدري أن أصل خلقه أنه لا يتمالك عن المعصير وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل لو لم تذنبوا لذاهب الله بكم وجاء بخلق يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس فلو احترز العبد محترز لابد له أن يعصي كما في الصحيحين كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال أدرك ذلك لا محال لا ينفك عن العصيان لا نبي ولا ولي وكما قال الله عز وجل عن يونس والتقمه الحوت وهو مليل قال مجاهد مذنب وهو مليم مذنب فاعل ما يلام عليه وليس هذا بقادح في مقام النبوة فإن المرأة لا ينفك عن لزوم المعصية له لكنهم لا يقرون عليها ويغفرها الله عز وجل له فإذا نصح العبد وتذكر أن وقوع ما وقع منهم ملازم لطبعه رجع رجع إلى أصله وما هو أصله أصلك أبوك لما نهي عن الأكل من الشجرة فواقعها لم يعتذر لم يتأول لم يتأول لم يلجأ إلى التنحيلات الباطلة وإنما قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإذا ذكر المرء هذا الأصل رجع وقال أبنبه هذا خطأ راجع أنا إلى الله عز وجل وتائب إليه أما من ينسى هذا الأصل يقع فيما هو شر منه وهو الكبر وأعظم مات المرء الذي يشرف به جانب العلم وهو موصول بالجهل وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما والذي يزداد من العلم فيه نقص ما بحسب هذا وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكان هذا خطابا لليهود على ما عندهم من كتب الله عز وجل والله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فهذا الذي نزل جاهلا لم ينفك عن هذا الجهل بحال يظل الجهل ملازما له إلى الموت فلا ينفك عن الجهل بمسألة معينة ولا ينفك عن نسيان بعض العلم وترك الإحاطة به وقد ورد في مسند أحمد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الجدة تطلب ميرا وقعت خصومة في الميراث والأحياء من الذين يرثون جدة فجاءت لأبي بك هل لها ميراث فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من شيء فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس وهما دون أبي بكر في العلم بمفاوز عظيمة لكنهم علموا ما جهله أبو بكر لماذا يقع هذا ليظل الإنسان علمه موصولا بجهله وطاعته موصولة بمعصيته حتى يظل المرء ملازم لهذا الأصل ألم نخلقكم من ماء مهين وعند أحمد من حديث بسر بن جحاش رضي الله عنه قال الله عز وجل يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا يريد الماء المهيل حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وeid هذا هو ابن آدم أصله من الماء المهين حتى إذا أعطاه الله عز وجل قوة وعلما نسي هذا الأصل كل علم موصول بجهل حينئذ إذا استدرك على المرء بعض ما جهله لماذا يأنف من أصل خلقه ومن الذي لا يجهل وفي الصحيحين وغيرهما أن ذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن قال بلى إلى بد من وقوع أحد هذين الأمرين، فسأل النبي أصحابه، فقالوا صدق، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه ما نسيه، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن قال بلى فلم يصر عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا نبي بل راجع أصحابه أيستمكف أحد من مراجعة قوله في مسألة معينة والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الناس لماذا الكبر والمرء لا ينفك عن جهله لا ينفك عن الجهل مهما عظم أمره وارتقت حقيقته فحين يبهن يتطامن هذا الكبر إذا رجع المرء لأن وقوع ما لا بد منه لا يستنكف كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لماذا لا يستنكفون لأنهم عبيد والخدمة والعبودية ملازمة للعبد هل ترى عبدا او خادما عند سيده قال له ارفع كذا من الارض فانف بل ترى الخادما يقنس القذر، بل ترى من يعمل في مهنة السباكة مثلا يضع يده يتناول الغائط بيده وهو لا يستنكف ولا أنت تستنكف له لأن هذا أمر ملازم لمهنته لا هو يستنكف ولا أنت فإذا علم المرء أنه ضعيف جاهل غر غر المعصية ملازمة له والجهل لا يانف منهما أبدا وإذا نصح رجع وإذا رجع وقف لكن أغلب المناصحات بين الإخوة تنتهي إلى المصارمة والمقاطع لماذا؟ لما في النفس من داء الكبر فهو يرى أن قبول النصر قبول التفضيل عليه وهذا ينافي ما في قلبه من حب الرياسة والعلو حين يغنياب ويتمحل حتى نرى في كتب أهل العلم مما يقطع المنصف أنه مجانب للصواب حمل بعض أهل العلم عليه انتصاراً للمذهب وهم يعلمون أنه مدفوع عن الصواب ولولا أن مشايخهم اختاروا هذا الطريق ما سلكوه وهل ترى في المحنة العظيمة التي مرت بالمسلمين أن كثير من الإخوة ظلوا يتأولون وينتحلون المعاذير الباطلة لشيوخهم الذين خالفوا الكتاب والسنة وأسلافهم لماذا استنكافا من هذا الأصل ولو علموه لم استنكافوا أن يخطئ العظيم الجليل فضلا عن من هو دونه لكنهم لماذا ينفون نسيانا لهذا الأصل فلا يتصور أن الشيخ الفلاني المشهور يجهل مسالة علمية أو يخالفها أو يلوي عنق النص لا يتصور فيخرج به عن حقيقة أصله وأنه خلق خلقا لا يتمالك وأن آدم أباه وهو من أحلم الناس وأرجعهم عقلا لم يزل الشيطان به حتى زل، وهم يدعون لمشايخهم العصمة وأن الشيطان لا يقدر أن يستذل لهم وأن يلوي أعناقهم وأن يأخذ بقلوبهم إلى الباطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن أخوف ما أغاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا أن يكون عند الشيخ قناة وقصور وسيارات ومال هذا يقوله للصحابة وأيم الله لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي لا يزيغ قل ذا حدكم إزاغة إلا هي ونحن لا نقول إن كل شيخ غني له قنا يفتن لكننا نقول كما قال النبي إن الدنيا تفتن الناس أجمعين فحينئذ ضع هؤلاء على مائدة البحث ضعهم تحت النص لكن كل نص فيه وقوع الناس في الخطأ والباطل والكذب والتحريف يخرجون المشايخة منهم فاذا قلت لأحدهم قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها يلف بني إسرائيل علماء السلطة علماء الضلالة لماذا؟ ليقول أن هؤلاء العلماء خارجون عن هذا النص ولا يمكن لأحدهم أن ينسلخ من آيات الله فماذا فعل؟ هذا الطالب المتعصب اخرجه عن اصل خلقه وظن فيه العصم بل مضى نبينا عليه الصلاة والسلام مدة لب يسلم شيطانه فكان اذا نام يقول اللهم فكر هاني واخس شيطان حتى أعانهم الله عز وجل عليه فاسلم وكل واحد لم يسلم شيطانه لا يأمن أن يخسئه الشيطان فحين يزن لا حرج أن يخسي أهل العلم الكبار فيناصحون بل يغض لهم رعاية لجناب العبودية إذ كون العبد عبدا يجعل الولاء والبراء لسيده وربه ومن يجانب هذا الباب يعاد ويبغض بقدر ما فيه من الانحراف والمخالفة فيجتمع في العبد الحب من جانب والبغض من جانب آخر لكن نسيان الناس لهذا الأصل يجعلهم يستنكفون فلذلك يأبون من المناصحة حتى قالت امرأة على قناة الرحمة لو رأيتم الشيخة محمد حسان يعصي لكذبت بصري فهل هذه المرأة وأنثالها علموا ما هو الرجل علموا من هو ابن آدم وما أصلب والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فأثبت له وزرا وقال واستغفر لذنبك فأثبت له ذنبا وهذه تستنكف أن يخطئ من تحب ويزعمون أنهم يحبونهم في الله هذا حب في الله؟ فهذا أمر خطير أيها الإخوة من عرف أصله لا يستنكف من النصح وهو دائما متواضع يقبل الرجوع ويعلم أنه مفتن تواب وخير العبيد من رجع إلى الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد ذكرنا أن المتكبر جاهل بحقيقته وجاهل بالأمر الذي يتكبر من أجله وهو عدو لربه على الحقيقة ورحنة الجاهل المتكبر أنه يبتلى من جنس ما تكبر به وفيه وطوبى للمتواضع فإنه بعيد من كل شر كما قالت عائشة رضي الله عنها إنكم تغفلون عن أعظم العبادة التواضع التواضع قال الله عز وجل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس لماذا أبى؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإبليس ادعى مسألتين الأولى أنه خير من آدم والثانية أن الفاضل لا يسجد للمفضول وكلاهما خطأ لكنه لكبره ولأنفته أن يتفضل أحد عليه أعمى الله بصره وبصيرته عن الحق كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فأما الأول فإنه لم يذكر دليلا من كتاب على أن النار خير من الطين بل هذا ظنه وجهله وأين من الأدلة ما يدل على أن النار خير وأما الثانية فليس بالضرورة أن يخضع الفاضل للمفضول دائما بل قد تكون المصلحة والحكمة أن يسجد وأن يتبع الفاضل المفضول وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد على جيش وفيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان أميرا عليهم فكان هذا قادحا في أبو بكر وعمر إنما كان لحكمة لما قتل زيد بن حارثة في مؤتتاء أراد الله عز وجل أن يواسع أسامة فجعل هذا على لسان نبيه فضلا عن الغضب الذي في قلب أسامة ولم يكن هذا قادحا في الكبار بل أمر عمر بن العاص رضي الله عنه على كبار الصحابة في غزوة ذات السلاسل وقد يتميز بعض المفضولين بخصلة على الفضلاء كما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأصدقهم حياء عثمان وأشدهم في الله عمر وأقضاهم علي فكان علي أقضى من أبي بكر وعمر وعمر أشد في الله من أبي بكر وعثمان أحيا من أبي بكر لكن على الجملة والمجموع أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فكونوا المسجود له فضل بالسجود لا يعني أنه أفضل على الإطلاق بل من الممكن أن يكون إبليس أفضل ويؤمر مع ذلك بالسجود لمن هو دونه لحكمه لكنه لكبره لم يفهم وهذا قطعا على سبيل التنزل فوجود شيء في المفضول أمر ملازم لابن آدم بل إذا قيل ليس أحد أفضل من أحد في كل شيء لكان هذا وجيه والحديث السابق أصلا لهذا فلم يجعل النبي أبا بكر أفضل من جميع الصحابة في كل شيء لم يقل أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في الله أبو بكر وأصفقهم أبو بكر وأقضاهم أبو بكر إنما في الجملة والمجموع هو أفضل وإن تفضل عليه بعض الصحابة في بعض الصفات حينئذ لم يفهم هذا هذا الأمر وثالثا لو كان السجود لا يكون إلا من مفضول لفاضل لكان أمر الملائكة والشيطان بالسجود لآدم دليل على أن آدم خير منه فليسجد إذا هنائذ قوله أنا خير منه صار باطلا لأنه لو كان لا يسجد إلا للفاضل فالله أعلم بإبليس من نفسه فحيث أمره بالسجود دل ذلك على أن آدم خير منه أفضل فلو أنه تطامن لبادر بالسجود ورابعا قد يأمر العبد بما لا مصلحة فيه ولا يريده الرب على الحقيقة إنما يريد الابتلاء كقصة ذبح إسماعيل لم يرد الله ذبحه إنما أراد ابتلاء إبراهيم وإسماعيل فربما لم يرد الله السجود ولكن أراد أن يبتلي إبليس فدعله لو بادر لنجا. كل هذا كان من الممكن أن يدور بعقله لو لم يكن متكبرا كل وجه من هذه الوجوه كاف في الكزامه بأمر الله عز وجل لكنه لكبره لم يفعل والف من السجود لآدم وهنا تنبيه أن القرطبي رحمة الله عليه زل في هذا الموضع وزعم أن السجود ليس لآدم وإنما هو لله عز وجل وآدم قبلة وهذا خطأ نحن يؤده الكتاب والسنة لكن هذا جار على الأصل الذي نقوله أن العالم الكبير قد يزل فيما لا يزل فيه غيره ومن هو أصغر منه سنا وعلما بل لو قيل لم ينقضح في ذهن أحد الناس إلا أن السجود كان لآدم لكان القول وجيها ومع ذلك قد وجه الآيات توجيها عجيبا أخرجت نص عن سياقه ومدلوله وجل من يسهو ويخطئ، وإنما العصمة لمن عصمه الله عز وجل حينئذ أيها الإخوة إذا روجع المر ونصح في مسألة علمية أو ما دونها ما الذي جعله يتكبر أنه يجهل ما تقدم ذكره فهو يريد لنفسه العلو والله لم يجعل الآخرة لمن يريد العلو ومع ذلك إن خضوعه لمن نصحه لا ينافي هذا، فأولًا إنما هو يخضع للحق لا لحامله، فإن الملائكة تسجد لأن الله أمر خضعان لقوله. وامتثالا لأمره فانت في الحقيقة إنما تخضع للحق المحمول لا لمن يحمله وخضوع المرء للحق عز وشرف لا ذل وتنقص وثانيا إن ظهور الحق على لسان من هو دونك لا ينفي أنه دونك وأنك خير منه فمن الممكن الجائز الواقع أن يعلم صغار العلم بعض ما يخفى على كبرائهم وفي الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وخفي هذا النص على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال الحافظ ابن حجر، وفي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويعلمها من دونه، فإذا نصح صغير في العلم كبير، ودله على وهم وقع له. لما لا يستنكف إن قبوله للمناصح لا يقلب الموازين ولا يصير الصغير كبيرا ولا الكبير صغيرا فإن أحدا لا يحيط بالعلم ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه صلى ركعتين فلما يستنكف الكبير من وقوع وهم لقلة علم او لغفلة او لنسيان فبعض الناس الفوا ان يخضعوا لمن حذر من هذه الثورات لانهم فهموا ان انقيادهم لما نقول يقلب الموازين ويجعل مشاهيرهم دوننا في العلم فالف وظنوا أن في اعترافهم وانقيادهم بما نقول وصم مشايخهم بنقص العلم ووصفنا بكثرته وهذا ليس بصواب فإن إصابة المرء في جزئية أو مسألة أو مسائل لا يعلي أنه فاضل في الجملة بل لا يزال الصغير صغيرا والكبير كبيرا لكن غفلتهم عن هذه هذا الأفض يجعله يأبأ ويتأول النصوص وياب الرجوع إلى الحق وثالثا لو كان قيادك لما يقوله لك أخوك من نصح دليل على فضله عليك بالعلم أو بالتقوى أو بكليهما فبأي كتاب منير وسنة ناطقة وإجماع شاهد تقضي لنفسك بالفضل عليه أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا وما الذي دلك على أن هذا العبد ليس أفضل منك علما وتقن وفي الصحيحين وغيرهما بينما موسى في بني إسرائيل خطيبا إذ جاءه رجل وفي بعض الروايات أنه لما انصرف تبعه فقال أي رسول الله هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا وفي رواية عند البخاري قال له أي الناس أعلم قال أنا فعتم الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال بلا عبدنا خضر وفي رواية بلى إن لي عبدا بمجمع المحرين هو أعلم منك وهذا نص جليل قاطع أن العلم ليس بالضرورة عند المشاهير فليس أحد أشهر من موسى حتى إنه لا يدري بالخضر وكان الخضر أعلم منه لا في الجملة ولكن في بعض مختص اختص به فحينئذ بأي كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس تزعم أن الناصحة دونك في العلم أو دون شيخك أي كتاب بأي سنة تزعم أن من تقلد الصواب في الفتنة دون من وقع فيها أبآية من السماء نزلت أم بسنة دونت في الدفاتر أم بإجماع ام بقياس يزعم اذا من صاح محذرا من وقوع الفتن دون من خاض فيها في العلم جاي بينا انما هو الكبر الكبر فلو زعمت ان قبولك النص دليل على ان الناصح افضل فما الذي دلك على خلاف هذا اقبل وهو افضل الله اعلم حيث يجعل رسالته وان كان فيك سبه من اليهود ومن كفار قريش ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم يعلمون أن محمدا حق وأن القرآن حق لكنهم أنفوا أن يخضعوا له فأنفوا وتكبروا وحسدوه فبالغوا في دمه ألم توى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا انظر ماذا فعلوا يقولون الكفت أهدى من الإيمان فلما جاءهم ما عرفوا كفر به انظر كيف يقلد الله قلب المتكبر وقال كفار قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال تعالى هم يقسمون رحمة ربك وما الذي دلت على أن محمدا ليس خير قريش انظر ماذا يفعل الكبر بأهله جهل بكبر اليهودي ظنوا أن وقوع النبوة في العرب يقود الشرف لهم فأنفوا ولو علموا أن الشرفة طاعة النبي وليس في الأف وأن الإسرائيلي المؤمن خير من العربي الكافر ما حسد محمدا وقومه متى جعل الله الشرف بالأنسان لكن المتكبر جاهل يصرف عنه الهدى أيها الأخوة احذروا أن تكونوا متكبرين وأنتم لا تشعرون ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جر إزاره خيالاء لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا فقال أبو بكر إن أحد شق إزاري يسترخي أي انا من المتكبرين حتى قال لهم النبي لست منهم لكننا نقطع ان الكبر ابعد عن قلوبنا بعد السماء من الارض اما المتواضعون اي علامة تجعل للكبر يتصور النهر فيه فقارن بين قول أبي بكر هذا وبين جماهير الذين يجرون أزرهم وهم الذين ينزهون أنفسهم عن الكذب، ويقول أهلم لست متكبرا ولا مختالا والصديق لم يشهد لنفسه بل شهد له نبيه فلنحذر أيها الإخوة الكبر حتى لا نزل بسببه عن الهدى ونتذكر ما تقدم ذكره حتى يعلم العبد أنه لا الفكاك له عن نقص العلم أو نقص التقى فحينئذ يعترف ويتراجع لماذا لأنه لا من شيء هو من أصل خلقته وليتسع صدر أحدنا للنقض وللمناصحة وليكن داب أحدنا النظر إلى قلبه فإنه موضع نظر الرب وليعلم العبد أن منافحته عن نفسه وأن قاله وقيله في رفع الكبر عن نفسه لا يرفعه إنما يرفعه أن يعلم الله أنه متواضع غير متكبر لكن إذا كان الرب يعلم من الكبر ونحن نزعم خلافه فهو أدعى لما عند ربنا فوق جريمة الكبر فليتق الله أحدنا في نفسه وفي إخوانه وفي دين الله عز وجل وأختم بجزئية دقيقة إن معنى أن المرأة لا يستنكف من النصح ويقبله لا يعني بالضرورة أن كل ناصح مصيب. وأن المرء لم يقبل كان متكبره ليس هذا بلازم فمن المسائل ما يقطع فيها بخطأ الراد ألا ترى أن ابن القيم لما صنف الكافية الشافية في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة رد عليه الشافعي السبكي الأشعري أفيقال ابن الخيم تقبل مذهب الأشاعر وإلا أنت متكبر أبدا إن الكبر التضطر عن قبول الحق لكن مذهب الأشاعر باطل، الذي يقبل واقع في المهلكة العظيمة فما تقدم ذكره من الدلائل في الكتب عامة الكتب السماوية بل وفي السنة وفي الإجماع بنصحة اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا يقين عند أهل السنة لا شك فيه فلا يقبل من أحد أن يقول بخلافه ولا يسمع له فقد مضر به الكتاب والسنة وإجماع السلف وصار سنة تاركها واقع في البدع فليس كل مسألة تخضع لهذا لكن المرأ يعلم من نفسه متى يكون متكبرا وأنه متى راجع لم ينظر إلى الهدى وإلى دين الله الذي يراد أن يكون عاليا ولكن نظر إلى نفسه وعلم أنه لو تراجع لظن به نقص العلم فظل يبحث في الكتب ويفتش في الدفاتر لعله يقع على حديث ولو ضعيف وعلى تأويل آية ولو بقول ملحد وبقول عالم ولو زل ليدفع عن نفسه لا عن دين ربه ويعلم هذا من نفسه والله يعلم ثم يظهر هذا في الناس فقد قضى الله على نفسه أن المتكبر زلون في الدنيا وفي الآخرة وقد الله على نفسه أن العزة لله ولرسوله فمن قبل الحق على لسان أي أحد عزه الله عز وجل ولذا عامة البلاء للمتكبرين أن يأتي الحق على ألسنة من يبغضون تنظر كيف جاء الهدى من عند إبليس جاءه من قبل آدم ولعل الله لو قال لإبليس اسجد لملك لعله يقبل لكن جاءه من جهة من من جهة من يرى انه خير منه فاذا كنت تبغض رجلا من اهل الهدى لا يأتيك الحق الا منه فيمحنة المتكبر اذا جاءه الهدى من جهة من يبغض فان الخصومة والبغض تقتضي الانفة على الخصوم والهدى يقضي أن يقبل من كل أحد فيلعب الشيطان بالمتكبر فيأنف عن الهدى وهو يظن أنه يأنف عن قصمه وإنها والله لمن أكبر المحن لا يأتيك الهدى إلا من جهة الكبر إلا ممن تظن فيك النقص عنك ولو جاءك ممن تظن أنه خير منك لقبله وبادرت ألا ترى أن طالب العلم قد يقبل نصحة من شيخه ولا يقبله من أخيه حتى ترى أن من أعد بشيء وسبحان الله والله أيها الإخوة والله وصية لنفسي ولكم والله وبالله وتالله إن العزة في قبول هذا الدين إن العزة في الخضوع للحق وخذ لذلك مثلا من أعجب بما يتصور علماء الحديث الذين ينقلون الرواية ويسيحون في الذلاد يقضون أعمارهم يفترشون الغبراء وينتحفون السماء بعضهم شرب البول مرات يكون في صحراء مهلكة يكاد يموت من العطس فيشرب البول وبعضهم أكل الحشيش وبعضهم تعرض للموت مرات يجوبون البلاد طلبا للرواية فربما غاض أحدهم عن المجلس فإذا ذهب سأل صاحبه وقرينه فيروي له ما قال الشيخ فصار هذا الرجل الراوي لم يسمع الرواية من شيخه وصار شيخه على الحقيقة في الرواية قرينه في الدرس فيأنف أن يقول حدثني فلان لصغر سن أخيه أو لعلمه فيقول عن فلان أي عن شيخه ويسقط اسم قرينه بدلا من أن يقول حدثني فلان عن الشيخ يقول عن الشيخ ما الذي وقع هل أعزهم الله بهذا الصنيع أبداً وأصموا بالتدليس وردت رواياتهم حتى إذا لم يصرحوا ويثبتوا سيقام على الحقيقة لا تقبل الرواية والله كاد عقلي يطيش لما تاملتها يا لله إلا أن ينص على اسم شيخه وإلا ردت الرواية ولله العزة ولرسوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى لما حج عبد الرزاق وكان الطلبة لا يجيونه تعلق بالبيت وقال أي رب ما لي أنا أكذاب أنا أمدلس أنا قال فرجعت فجاءني الطلبة فانظر كيف جعل التدليس أخ الكذب ألفةً واستصغارا عن ذكر شيوخهم في حديث معين فوصفوا بالتبليس وصفا عاما فإذا لم يصرحوا باسم شيوخهم ردت رواياتهم وهذا ليس كل أسباب التبليس لكن أحد الأسباب فانظر أيها الإخوة كيف يعز الله من تواضع للحق وكيف يزل الله من تكبر عنه من أول إبليس إلى أن تقوم الساعة لا يجعل الله العزة المتكبر ويجعل العلو والرفع لكل متواضع ولكن الناس لا يعلمون ولكن الناس لا يعلمون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا